متع طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت أصلها ثابت ووضعها في السماء تأتي كلها كل حين بإبن ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون الكلمة, الكلمة الطيبة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد مشاهدي الكرام سلام من الله عليكم ورحمة وبركات أهلا ومرحبا بكم معنا في هذه الليلة المباركة في هذه الحلقة من حلقات برنامج الكلمة الطيبة يسرنا في هذه الليلة يكون معنا صاحب الفضل الشيخ عبد المحسن محمد الأحمد الداعية الإسلامي في هذه الحلقة سنتناول مع ضيفنا الكريم كيف نعيش مع القرآن أيها الأحباء أيها الإخوة والأخوات لكل أمة دستور ولكل شعب قانون ولكل نبي معجزة أما أمة الإسلام فدستورها القرآن الكريم كتاب فصلت آياته قرآن عربيا لقوم يعلمون إنه كتاب الله استضاء العالم ببركة أنواره وأشرقت الأفاق بنور أضوائه أقبلت عليه القرون المتتابعة تغرف من بحره وترتوي من معينه كيف نعيش مع كتاب الله تعالى في شهر القرآن في شهر رمضان بسمكم جميعا أيها الإخوة والأخوات ورحب بصاحب الفضيلة هنا ومرحبا بكم الشيخ عبد المحسن. الله فيك. <تصفيق> نسعد باتصالكم وتواصلكم معنا في هذه الحلقة وذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة على بركة الله تعالى أبدأ حلقتنا هذا اليوم متوجها لشيخ عبد المحسن بن محمد الأحمد بهذا السؤال. لعلنا نبتدئ في الحديث حول الغاية من إنزال كتاب الله تعالى لا شك بأن هناك غايات كثيرة لإنزال هذا الكتاب نتطرق إلى أبرز ما يحضرنا في هذه الليلة أولا أحمد الله سبحانه وتعالى إليكم فالحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلقي وخلقكم وخلق الإنسان من طين وأصلي وأسلم على مبعوث رحمة للعالمين روحي وأبي وأمي ونفسي وما أملك له الفداء عليه الصلاة والسلام أما بعد فأهنئ جميع من يسمعني في هذا اللقاء أن الله سبحانه وتعالى بفضله ومنته علينا أن بلغنا هذا الشهر هو ثاني أيام هذا الشهر ونحن فوق الأرض فهذه منة من الله عز وجل ففي هذا اليوم في جامعين فقط في الرياض عشر جناز لم يأذن لهم الله عز وجل أن يسمعوا هذا اللقاء ولم يأذن الله سبحانه وتعالى لهم في هذا اليوم أن يؤدي صلاة التراويح فأسأل الله عز وجل يغفر لموتانا وموتانا مسلمين. أما هذا القرآن الذي سنتكلم عنه فلن نتكلم ولا عن قطرة من قطرات ذاك البحر العظيم يقول الله عز وجل قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر فكيف بنا ونحن في هذه الساعة فنسأ الله عز وجل الإعانة فإن أعاننا الله سبحانه وتعالى فستسمعون ما يسركم الغاية من إنزال الكتاب لو تسأل وتعمل استبيان في أي مكان وتسأل في المدارس وفي الشوارع تقول لهم لما أنزل القرآن أحدهم يقول لك والله أنزل القرآن حتى نختم في رمضان خطأ أنزل القرآن حتى نقرأه نأخذ على كل حرف عشر حسنات خطأ صحيح هذه لكن والله خطأ ليست هذه هي الحكمة التي أنزل لأجل هذا القرآن والثالث يقول لك والله إن أتيت بكرا قبل صلاة أي صلاة وأي فريضة يعني تسننت بعد بقي عندي شيء خلني أقرأ الله سبحانه وتعالى يقول جل جلاله كتاب أنزلناه إليك مبارك لما هنا سيعطيك لماذا؟ ليدبروا آياته ما قال ليقرؤوا لي ولا قال ليسمعوا لي ولا قال ليتلوا لي ولا قال ليحفظوا لي مع جمال كل هذه إلا أن الله سبحانه وتعالى قال ليدبروا لي آياته اللغة التدبر والتفكر لا يجيدها أية أحد ولا يعطيها الله سبحانه وتعالى أية أحد طيب أنا كيف أعرف كيف أعرف أني أنا أدبر أو أني أقرأ إذا قرأت أو سمعت أو حفظت فقط فلن يكون أثر للقرآن في حياتك نهائيا مجرد أن تغلق المصحف تنتهي قضية آية تدك الجبال الراسيات قرأتها انتهت طيب كيف أعرف أني تدبرت القرآن لابد يحصل بعد تدبر أمور قالها الله عز وجل لا متعليم ليتدبروا آياته ثم تنتهي لا وليتذكر تكون ذكرة معك أين كنت وليتذكر من هو القراءة للجميع التذكر وتدبر والتغير والأمور لتحصل مع القرآن والاستفاده على الواقع العملي بالقرآن لا تكون إلا بالتدبر قال وليتذكر أولو الألباب اللهم اجعلنا منهم بل الله سبحانه وتعالى يقول أفلا يتدبرون ما قال أفلا يقرؤون قرأنا يا جماعة القرآن قرأناه كم مرة ختمناه من الفاتحة للناس ختمناه لكن هل فعلنا امتثلنا أي أمر من أوامر القرآن صح تجد الواحد جرى كل المؤمنين يغض من أبصارهم ألف مرة وإلى الآن ما أبصرها أبصر. الله سبحانه وتعالى يقول ولا يغتب مباشرة أو ما تقول كلمة يكملونها جميع النساء وهم 24 نساء يغتبون طيب إذن عندنا مشكلة والرجال كذلك والرجال لكن الله سبحانه وتعالى خص النساء أكثر في قضية غيبة. فنقول دعونا ندخل بإذن الله من هذا اللقاء نعرف لغة المعادلة ليتدبروا لي آياته يتذكر قلوب أقفالها ما فيها أذن ولا سمع ولا بصر احنا اشتغلنا بالأمور الثانية جميل. ونسينا القلب لأجلها الله سبحانه وتعالى يقول أم على قلوب أقفالها, أقفالها. يقول الله سبحانه وتعالى سبحانه يقول جعلنا على قلوبهم أكلة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرأة القرآن ما وصل لك لو وصل القرآن تحصل أمور نسأل الله أن يمكننا في هذا اليوم أن نخرج بثمار هذا إذا ترى فضي الشيخ أن كثير من من هذا الكتاب انا اللي هو النهار ويكثر تكثر هذه التلاوة في هذا الشهر الكريم أن هذا الأثر سيكون قليلا ومن عدي أحيانا عند كثير من هؤلاء الناس. أحسنت. والله سبحانه وتعالى قد بين أن أكثر الناس مثل ما تفضلت أكثر الناس قال الله عز وجل مشكلتنا نحن نقلد أكثر الناس. والله عز وجل طلع الناس ولكن أكثر الناس لا يعلم ولكن أكثر الناس لا يعقلون. الله سبحانه يقول أن تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون. الله سبحانه يقول وإن تطع أكثر من في الأرض أكثر مشكلة أمة محمد عليه الصلاة والسلام أينما ذهب التيار هم والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يكون أحدكم إما إن أحسن الناس أحسن عندنا دستور عندنا قرآن هو أعظم كتاب أنزل وتكفل الله وجل بحفظه لن تجد مشكلة بأن لا سنمر على هذه المحاور لن تجد مشكلة في الدنيا إلا في القرآن ما يحادثها ويحلها ويفصلها لك ويشخصها ويعلمك ماذا يكون وضعك إذا فعلت كذا وإذا فعلت كذا وإذا راتنا تنجو تفعل كذا وسوف وهذا كان تنظير تنضي نعم لو توجه لنا أحد الأخوة بسؤال بأنه يتلو كتاب الله عز وجل لكن أثره ضعيف على على حياتي وسلوكه يريد الحل في ذلك لخصنا بعض الحلول في ذلك أو خطوات التي يسلكها في ذلك طيب نقول أولا أن هذا الكتاب وصفه الله عز وجل بأنه عزيز والعزيز إن أتيته يكرمك جميل. وإن تركته طبقك الله عز وجل وإنه لكتاب عزيز. فعلى قدر ما تعطي هذا القرآن من نفسك وتدعو الله إنه يرزقك دبر وتقرأ وتبحث والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الله عز وجل يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر. لكن شحال بعدها. قال فهل ليس لئي أحد؟ قال فهل من مدكر؟ هل تريد؟ بل الله عز وجل يعني يمتن علينا الآن حتى يخرجون في الطب. باختيار الجهاز هذا أفضل أو الجهاز هذا أفضل يجلسون أربع سنوات خمس سنوات عشان يعملون الاختبار على عشرين مريض ثم يقولون فعلنا هذا وهذا وتبين لنا أن هذا أفضل فبعد بعد خمسين سنة بعد خمس سنوات أو سبع سنوات يقولون لا والله تجفّرنا هذا أفضل القرآن أعطاك اللي أفضل لك بدون أي تخلّل ولا شك ولا ريب ألف لام ميم ذلك الكتاب ولا ريب فيه هدى للمتقين ما فيه ولا خلا في أي قضية. فنقول أول أنه كتاب عزيز فلا بد أنك أنت حتى تفهمه وتأمل به لا بد أن تعطيه من وقتك ما تعطيه فضلات وقتك. إحنا نعطي القرآن فضلات أوقاتنا. الأمر الثاني انظر لي النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان يعامل هذا القرآن؟ كان يدعو دعاء طويل عريق تصنع الدعاء تقول سيسأل بعدها بالفردوس والسالعة. اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك. نظم في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم من هو لك شوف الآن يسأل ما جاء قمسك المصحف بكل اسم من هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك ما تريد يا رسول الله أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ما قال ربيع لساني يتحرك وإذا ربيع أذني أسمع ربيع قلبي يبغى يتغير النبي عليه السلام قال ربيع قلبي وجلاء همي وذهاب حزني و... القرآن يسوي كل هذه لكن لو خالط بشاشة القرآن لو جاء وحرك وتغلغل داخل تلك الصدور، الأمر الثالث بصراحة كم مرة أمسكنا المصحف وعندنا استعداد وقناعة أن هذا كلام الله عز وجل وأني سأطبق ما أقرأ كم واحد فينا قرأ في حياته كلها بالطريقة جاء لأنه يقرأ الآن أريد أن أمتدن هالكلامات كلها الله سبحانه وتعالى ما أنزل هذا الكتاب حتى نقرأه ويذهب أدراج الرياح لا قال الله عز وجل إن في ذلك لذكرى القرآن هذا ذكرى يذكر وكما تروح إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ما يكفي نفرق السمع فقط فهل عندنا هذا الاستشعار هل يوم من الأيام قرأنا و فتحنا الصفحة ما عرفنا اش معنى هالكلمة دي حين احنا نقع انجليزي ما نفهم نروح نشوف المعاجب ونشوف القواميس. طيب هل يوم تسأل الان في مجلس تقول لهم اي سؤال الاسهم وين وصلت الكل جاوب شروط قبول الجامعة الكل جاوب من هو الفاس الكأس العالم الكل جاوب ما معنى صمت ولا واحد جاوب معنى الصمد والله ما في مجلس يوم من الايام الى الان واحد جاوبني من الصمد اجابة كاملة ونقول الله يا أخي نقرأ نقرأنا ندعو مع وذات لكن جينا عيون وتطور نصاب بالسحر فوين الموعود قرأتها بلسانك أقصر صورة من أقصر صور القرآن ما عرفت فيها اسم الله عز وجل وصفته الصمد التي يدعى بها فتفرج ذكر فعندنا يعني الآن واحد يقرأ في جريدة إذا ما فهم الخبر يبحث عن تتم صفحة كم ويفتح طب يفعل هذا التفسير إذا ما فهم مثلا كلمة راح يدور فأحبتي إحنا الله سبحانه وتعالى يقول قل هو نبأ عظيم طيب يا رب إحنا ما نحس فن العظمة خلنا نقول إن نكون صريحين فراء إذا ما كنت صريحين أي شركة بتنجح لازم تعرف وت وتبص الموضوع وتكون شرطية تقول هذا خطأ وهذا خطأ يلا نعذره تعالوا نشوف شو خطأ عندنا مع القرآن الله عز وجل القرآن ما في شيء جانب هذا ما فيه أي خطأ قل هو نبأ عظيم طيب يا رب إحنا ما نحس بعظمته نقرأ خمس صفحات ونسكر عادي قل أنتم عنهم عذون تأتيك الجواب حتى ما يخيك تبحث و تدور و أين قال أخلال عندي قال أنتم عنه معرضون كل شيء نبحث فيه الولد ذاكر خلوه ينتبه و عشان لولد ذاكر لازم يراجع سمعوا لي و لا لأنه لأ عارف أنه يسأل صح طب القرآن مش نسأل في ولا فيه و لا قطع في آية يقول الله سبحانه وتسألكم قال و لذكر لك ولقومك لقومك و تسألون نعم. فهل عندنا هل هل هل المشاعر هنقرأ قرآن؟ تيمير، شيء خد المحسن هناك من الناس من هو حريص على كتاب الله وجل ويعرف أن الحسنة بكل في كل حرف حسنة والحسن بعشرة أمثاله إلى سبعمائة ضعف. هو هدفه فقط أن يحصل على هذا الرصيد الهائل من الحسنات في تلاوتي لكتاب الله في ختمي لكتاب الله عز وجل استشعار تطبيق ما يرد وما يقرأ في هذه الآيات بعيد تماما عن ذهني ومخيلتي لماذا أعطينا هذا التريب لماذا قيل عشر أقرأه عشر حسنات على كل حرف كل هذه عشان يكثر مواجهتك مع القرآن وتدبر الحكمة هناك كتاب أنزل الله إليك مبارك الحكمة لا متعني ليتدبر فحينما تكثر العروض لك وتكثر المحفزات لك عشان تتواجه مع القرآن وليس عشان تقرأ فقط كل عشان تدبر هذا الكتاب فأحبتي عندنا هذه المعضلة وعند أمة محمد عليه الصلاة والسلام لأجل هذا دعني أعطيك مثال وأعطيك أخيتي مثال الآن لما تكلم هذا النكير عن النبي عليه الصلاة والسلام. وتكلم في النبي عليه السلام الناس سعقت كيف يتكلم؟ يعني ممكن النصارى خبرهم طيبين؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال تركت فيكم ما انتمسكتم به أن تظلو بعدي أبدا كتاب الله القرآن قد فصل الموضوع لها من اول أصل يعني الناس يسمع اثنين من البشر يحللون القضية ولماذا تكلم وما هو الدوامه الدافع كيف القرآن عندنا من زمان يا جماعة؟ الله عز وجل يقول إنا أرسلناك إن أرسلناك بالحق اللهم صل وسلم عليه إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم إيش قبضها قال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى إحنا ما ما أنا أفهم هذه ولن ترضى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ولئن اتبعت أهوائهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله ميسر طيب تكلم قالوا يتكلم خلو يعتذر مساكين الله اجى يقول لي قد بدت البغضاء من افواهي يقول ما رأيت شيء ترى هذا اللي طلع لك شيء قليل لو كشفت لك صدرة طيب من اللي يقدر يكشف صدرة الا الله عز يقول وما تخفي صدورهم أكبر يقول لي طلع هذا شيء قليل لا تستغرب انهم ما يحبونك أصلا قال قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر ايش كان بعدها ماذا قال بعدها قد بينا قد بينا يقولها احنا لو لو انظرت القرآن كان بينا لكم من أول ما نحتاج تنظر لقناة إخبارية قال قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون يقول لو كان عندك طيب شنا بعدها قال ها أنتم أولئي تحبونهم شوفوا تشفيز تكلم عن مشاعرك وعن مشاعرهم قال تحبونهم وليت يبادك قال ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله قال وإذا لقوكم قال احنا مو بطيبه معكم احنا ما عندنا مشكله بالعفش احنا المسلمين لقوكم قال معكم واذا خلوا اذا بعد ابعد الكاميرات عن الاجتماعات ها ابعد الكاميرات كاميرات وخلت الكواليس واطفات الانوار قال عض عليكم الانامله من الغيظ عض عليكم الانامله من شوف هذا التحليل لأخلاقهم هم وحقدهم علينا ومشاعرهم تجاهنا تخيل لو كان عندك النظرة هذه كان الناس تنظر على تحيي البشر وأنت تنظر لكلام رب العالمين سبحانه تارك الله فيك شيخ أحسنتين وسؤال الأخت الكريمه أمر من عنيزة تقول احفظ وهي لا تطبق هذا الذي من قبل قل عبد الله مسعود رضي الله عنه كنا لا نتجاوز عشر آيات حتى نحفظها ونهدبر ما فيها ونعمل بها فنقول الاجابه قد تكون على سؤالين جميعا انا تقريبا نفس تقريبا ام صاد فنقول اولا اشترك الاختان في قضية الحفظ والنسيان وقضية الفتور نقول أني, اني أمسك المصحف ومثل ما تفضلنا ما في برنامج انا ملتزم فيه اني اقرا واحفظ ثم من المشاكل عندنا انا أتكلم عن نفسي إذا حفظنا القرآن ما نقرأ صلواتنا صلاتنا 24 ساعة قل والله أحد اللي بقى قريش نقرأ صور من صور ليه ما المانع أن نقرأ اللي حفظناه في صلواتنا في مانع إذا كان عندنا الآن 17 ركعة غير النوافل غير إذا أحد بيقوم الليل غير صلاة الضحى هذه كلها ممكن نقرأ فيها من حفظنا ونراجع في نفس الوقت في يصير فيه بيننا وبين القرآن طيب أما قضية أن نقرأ أيضا وحتى لو كان عندنا برنامج ونحن نتكل على لا كم دعونا الله عز وجل اللهم يا رب يسري وانا بفتح المصحف اللهم يا رب لا سهل الا ما جعلته سهلا اللهم اجعلني خالص ذك في نيتي يعني وين ابدا الله سبحانه وتعالى يقول وقال ربكم ادعوني استجب لكم الله سبحانه وتعالى يتكلم عن موسى عليه السلام موسى وهو من أحب, أحب الخلق إلى الله عز وجل في زمانه يقول الله عز وجل وقيت عليك محبة مني ما راح الفرعون وخلاص أنا مرسلين رب العالمين لا ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري يعني الناس فيه دعاء في استعانة بالله سبحانه وتعالى سبحانه فإذا كان في استعانه بالله سبحانه وتعالى وفي مراجعة أن نحفظ الأمر الثاني قضية أن نفهم يعني تعال طبق آية تجد أثرها على على صدرك تلقى الآية الثانية تجيك بعدها تباعا تلقى سبحان الله قود الله عز وجل مجموع كل هذه الإجابات والذين جاهدوا فينا الآن اليوم الله اغتبت قلت يا ربي هالآية أنا حفظتها ما يلفظه من القول فحاولت أذكرها وحاولت كل ما اجتضلع الكلمة شوف لذة حياته هنا, هنا يعني يأتي التمييز مع الله سبحانه وتعالى الله عز وجل ينظر إليك الكلام تطلع صلت هنا والله ما رجعها إلا قود الله عز وجل ولا يختب بعضكم بعضا رجحت. أنا والله، وأنا في الطريق جواحد سبني الآن. أنا أقدر أسب أسبها. عندي لسان وعندي صح صحوة لا. لكن تخيل أنا بتكلم بمنطق أتذكر قود الله عز وجل والكاظمين الغير والعافين عن الناس. بكم أنا الآن أنا عندي الآن مشاعر. قال والله شوف كيف يحرك الله مشاعرك. والله يحب المحسنين. بس عم حافظ سبحان الله. يعني أكتم غضب وأكضم في هذه الدقيقة يا ربي أكتب عندك من تحب ألا تحبون أن يغفر الله لكم بلا نحب أن يغفر الله لنا إيش اللي حرك العالم هو بكر رضي الله عنه لما جاء مصطح وتكلم على عائشة تخيل أحد يسب في عرضك وأنت اللي تصرف عليه ومات على حسابك وشارب على حسابك وشاكن على حسابك لو الله ثم أنت كان رواحي يشحد الناس وما حصل ثم بعد كل هذا تشوف بنتك كثيرة ومنهي بنتها عائشة رضي الله عنها زوجة النبي عليه الصلاة والسلام ما بقى أحد رسول الله وبكر يعني فجاء رآها مرضة من الهم وهجرها النبي والسلام كل عشان الكلمة فقرر قال والله لا أعطيه بعد اليوم لا درهم أخلي يروح يشحد من الناس خليه يعرف جمع لما نزلت الآية ولا يأتلي لا ود الفضل منكم أنت ما من أنت بقيت واحدة أبو بكر كيف حرك؟ شو ترى مهما كان ترى الإنسان عنده بشر وبنت في بنت تبكي قدامه تقطعت تقطعت نيات قلبها تبكي ما تدري إيش تكلمت وما أعرف إيش يقول حتى قلت كما قال أبو يعقوب إنما أشكبتي وحزني الله شوف الحزن كله في البيت ثم لما قال الله عز وجل في القرآن ألا تحبون أن يغفر الله لكم قال أبو بكر كيف يحبن بنا نحب أن يغفر الله لنا أنا أحب أن الله سبحانه يمسح ذنوبي كلها. والله إلا أعطي أكثر ما كنت أعطيه أول كيف القرآن حركه فتعالوا نجاهد أنفسنا نطبق لنحف نحفظه. ونشوف البركة كيف نعم. كل ما تتعلم كل ما يزيدك الله عز وجل كل ما يطبق كل ما يزيدك الله سبحانه وتعالى كيف لا هل جزاء الإحسان إلا الإحسان وكل ما عند الله رفعه كل ما أعطاك قال الله عز وجل واتقوا الله والمعلمة كبيرا أحسن تبارك الله فيك شيخ المحسن هناك من الناس من يقصر علاقته بكتاب الله عز وجل في مجال الحفظ فقط إما أن يحفظ هذا القرآن وأن يتمه وأن يختمه وإلا أن يكون بعيد عنه فهو لا يتصفيه إلا, إلا في هذا المجال في مجال الحفظ ومجال التلاوة والاتصاق بكتاب الله عز وجل تلاوة هذا مجال فيه من الخير الكثير والله الذي لا إله إلا الشيخ حمد. لو عرفنا واستشعرنا هذه الكلمات التي نطق بها رب العالمين يا جماعة أولا من نطق بالكلمات الله سبحانه وتعالى لو استشعرناها لا تحصل عندك مشكلة في الدنيا أبدا يقول الله عز وجل طهما أنزلنا عليك القرآن لتشقى يقول ما أنزلنا عليك القرآن عشان يصير عندك مشاكل دعنا نقول مثال حتى يتضح المقال لأن التنظير سهل أنا أقول القرآن يحاكي واقعنا وأن القرآن ممكن يحل مشاكلك الآن قدمت أنت على قضية في المساهمة ثم خسرت قدمت على وظيفة وتعبت ودعوت الله يا رب تيسرها وما يسرها ثم ضاق صدرك إن كان هذا القلب حي قد أقول لك آية تنهي, تنهي قضية كلها مثال الله وجل في صورة دائما نقرأها في كل جمعة نقرأها في كل جمعة صورة الكهف انظر كيف افتمال القرآن كيف يحرك القلب قال الله عز وجل ثلاث أمور ذكرها أولا ذكر سريع ثم إذا مرت عليك بروه الكرام ذكرها لك بواقع وتفاصيل وعلى شكل قصص ثلاث قصص في القرآن تحل أي مشكلة عندك في قضية عندنا مشكلة في المشاكل العقيدة عندنا مشكلة قضايا القضاء والقدر مشاكل أطباء نفسيين الآن ما هم قادرين لحقون لأن ما فيه اتعدنا عن القرآن فبدأت الضنك والمعيشة الضنكة تجي ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة الضنكة يبدأ يروح يدور الناس طب هو عند حلول هنا ما أنزل علينا قرآن الأشقى قال الله عز وجل المال والبنون زينة الحياة الدنيا أمرين الثالث والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا حتى تحت الخط ما فهمناها ذكرها لك بشكل قصص مال بلون وباقيات الصالحات قال الله عزل فانطلق أولوحدة مال حتى إذا ركب في السفينة خرقها موسى عليه السلام لو وزعنا استبيان على كل الناس يقولك خطأ فعلك خطأ وهؤلاء ما يستاهلون وهم صح نعم صحيح. قال الله عز وجل فخرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها وفي قراءة ليغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرأة قال إنك هذه نظرتك أنت نظرة البشر كلهم موفقين معك طيب قال لقد جئت شيئا إمرأة هذا مال خذ الأمر الثاني قال الله عز وجل فانطلق حتى إذا لقي غلاما والله بكل براءة يلعب مع الأطفال ما سوى أية أمرك قفز عليها الخضر وطرح أيضا ثم قطع عنقه مشهد عظيم موسى كاد يجن لو أسألك الآن لك واحد دخل قطع تقول هذا فيه خير تقول هذا أمر كله مليون في المية خطأ ومليون في المية شر هذا فهم وفهم نحن بشر الله يريد أن يغير هذا الفهم قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرة ثم فوج موسى عليه السلام قال أنا ما أقول لك إنك لن تستطيع معصبة موسى عليه السلام كاد أن يجن سكت الله أخيرا هذا قرا خضر جوي يعني ست عمون اهل القريه جائعين وتعبانين قالوا أن يضيفوهما ثم خرج وجد جدار شوف تعابير القرآن ما أجملها يريد ان يقب من يقب يريد ان يقب فشمر وأقام قال موسى عجيب الان هؤلاء ساعدونا وصلنا بدون مال ثم تخرب سفينتهم وما سووا شيء والولد اللي ما فعل لك اي امر وطفل ما سوى شيء لا تقل لي كافر وتقول لي يعني مجرم هذا ما سوى شيء قال ثم قوم يطردونا ويطلعونا ثم صلحنا مجدارهم لو شئت ما اتخذت عليه أجرا على قل قد عليهم فلوس خلهم يعطونا شي تاكل قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك أبعلمكم الآن كل خياراتكم اللي اللي اخترتوها أنها خطأ هي صح أصلا تعالوا وانظر قال فأما السفينة الله أكبر فأما السفينة فكانت لمساكين بعد مساكين هم لو كانوا مو مساكين ما رضينا وهم مصلين بلاش فكيف وهم مساكين فالحين تقول يا خفلان هذا طيب وصلي وووبعد ذلك تير لأن هذا سحنة مساكين يعملون في البحر يعني يريدون هالمال بس يأكلون فيه يسدون جوعتهم قال فأردت أنا عيدها والسفن ماشي تخيل معي شوف كيف تعيش مع القرآن السفن تسير في البحر كل أصحاب السفن الأخرى ينظرون للسفينة هذه أنها هي الوحيدة التي لن ترجع صح كل السفن جنبها يقولون مساكين هذولي صح وأنها السفينه العجوفه على هذا من اللي رجع السفينة الوحده رجعت قال الله وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة تضره أول ما جت السفن اللي كانوا مرتاحين إن سفينتهم طيبة وترجعهم أخذها الملك كلها وغصد قهر أما هذه السفينة ناظرها القضية كلها لوح بس خلاها ركبوا اللوح ورجعوا السفينة الوحده اللي رجعت هي التي خرقت يعني مفهمن الدرس يعني ليس كل ما رأيناه وقدرنا أن خطأ هو خطأ طيب ما زال القضية على قد هذه السفينة ولوح قضية ثانية قضية روح قال وأما الغلام موسى عسلم يسمع إيش, إيش فيه الغلام قل لي إيش سوى الغلام قال وأما الغلام فكان أبواه وأن تقرأ تحسن أبواه مجرمين عشان كذا الله عدل انتقم منهم قال فكان أبواه مؤمنين لا إلا حالة الله يا رب لو كان أبواه كافرين ماضين كيف وأبواه مؤمنين يعني ما طيبوا ويحبونك ربوا يعبدونك وتأخذوا لدهم قال فخشيها شوف الله سبحانه وتعالى يحمي الأسر الصالحة من أي عنصر يخرب عليها ويوديها الجهنم قال فخشينا أن يرهيقهما طغيانا وكفرا هذا الغلام لو كبر كان كفر وكفر أمه وكفر والديه كان جلسا يدعون يا رب من التاحة قال فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرض رحمة فجاءهم صفل، بار، الله يقول أقرب رحمة يعني شوف كيف الله سبحانه وتعالى يحفظ الأسر اللي يحبها من أي عنصر سيختلف فيها القضية لو كبروا ثلاثة، لو كبر وكفروا كلهم كان قطعوا في نار لنا وقالوا يا رب ليتك ما ليتك ليتنا كنا عقيمين، بس اطلعنا لأنه بيفر المرأة من أخي نكمل الثالثة؟ نعم، إذا أذنت لي معي اتصال طيب. نأخذ هذا الاتصال ثم نكمل معي الاختصافية من الرياض الفضلي يجيب إجابة سريعة أو إذا نأخذ الثالث من هذا؟ نعم نعم الآن قلنا الأولى المال سفينة ومزاكين يعملون في البحر يبغل المال صح؟ نعم ثم البنون ثم البنون باقي الباقيات الصالحات. قال الله فأم الجدار قال هذا الجدار قصة عجيبة الحالة قال وأم الجدار فكان لغلامين يتيمين لا يتم مليان في المدينة فليس هذا السلوء وكان تحته كنز لهما الناس ما كان عندها بنوك كان الكنز تحت كله تحت الأرض إذن إيش رميزة في هؤلاء قال وكان أبوه ما إيش تاجراه لا تاجراه ممكن أنملهم شوي بعدين ما ما ما يحفظهم الحفظ التام كما يحفظهم الله عز وجل قال كان أبوهما صالحا يا رب ترسل موسى عليه السلام من مصر والخضم من مجتمع البحرين من جدة عشان يصلحون إنتها طيب في دول هددت وفي دول زلزلت هذا جدار ما أذن الله إنه يطيح لأن أبوهم كان يحبها الله عز وجل عشان كذا قالوا البقيات والصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا يقول ابن عباس وقتادا والله ما كان أبوهما كيف ابن عباس الله يقول كان أبوهما قال كان جدهم السابع يا جماعة كخير لو أحبك الله يحفظك في نفسك ويحفظ ذريتك ثم تموت تحت الأرض ثم يحفظهم جدار بيطيح عن سابع جيل الله ما يدل أن يطيح عشان روت الواحد هي والله خير عند ربك ثوابا وخير أملا لأجل هذا يا محمد الحنبى شوف كيف يحركهم القرآن يقول عبد الله بن عبد الله يقول أنظر يا أبي صلى الليل ثم جاء ينام ثم تقلب وقام وراح وتوضى وصلى ثم راح قلت, له قلت له يا أبتي الله ترفق بحرك أرفق بحارك نم شوي قال نم أنت يا عبد الله والله إني لأزيد في صلاتي هالتقلب تقلب ذا كله إني لأزيد في صلاتي وصيامي من أجلك أنت وأخواتك ألم تسمع يا سلام؟ ألم تسمع؟ ما قال لم تقرأ وانتهت القضية؟ شوف الآية حركته حركات آية تحرك الناس. قال ألم تسمع؟ قول الله وكان أبوه مصالح وأنا قاعد أأمن مستقبلك. أنت وأخواتك بحركت. الله أكبر. فهل يعني نسجح؟ مو اليوم إذا صار عندك أي مشكلة أنت ما تدري وش الخير فيه؟ يعني قد تقدم لأمر ثم واحد قدم على كلية ثم صار فيها إصابة في الكلية ومات ثم واحد قدم لأمر يا جماعة ما ندري. فليأجل هذا هل آيات تحل في القضايا أن ليس كل ما رأيته خطا أن خطا يقول الله وعسى أن تكره شيئا يا الله اشجب هذا الأمر لي والله لا أريده ولو أدفع كل ما عندي ويزعل عني ويقول الله وهو لو أكشف لك أي فيه من الخير لك كان دفعت كل مالك شن تغفر قال وهو خير لكم وعسى أن تعب شيئا طرحام الوظيفة هن أم بعضهم قال وهو شر لكم إيش كان بعدها قل والله يعلم وأنتم لا تعلمون سبحانه وتعالى فأنا على الأخت الكريمة تسأل طيب الأخت تقول هنا. هنا هنا هنا حرب مع الشيطان هنا تحدي الشيطان القائل الآن حافظ القرآن يقول والله أنا خاف أصلي الآن من حفظي ثم بعد يجيني الشيطان يغلطني أو أني أخاف أني أخطأ أخته. طيب في حلول نقخر الشيطان في حلول عندنا أني أصلي وجنبي على الكرسي المصحف أنا فائحة قبل لا أصلي على نفس اللي. أخطأت فأخذها وقف هذا أمر الأمر الثاني أخطأت في الآية أس أركع وأسجد وأسلم وأمسك المصحف فالشيطان ينقل يقول بدل ما هي صلاة صلاة ومصحف لا خليه صلي الحال الآية اللي تغلط فيها بعد ما تطلعها سبحان الله أي شيء تغلط فيه مرة مرتين معتزا يعني والله بصيرهم بالعباد والله. طيب هذه الآن تخليك تقهر شيطان الشيطان ما يبغىك هو ما تحصل تحصل الشيطان يحاول إنك يخليك تخسر مليون ما قدر خلاك تخسر مائة ألف ما قدر قال لك جل لا تكسر واتتساب خلك كذا طيب شافك اتتساب مليون قالت تساب مائة ألف شو شافك بتصلي تقرأ القرآن أيوة ما. فهو الآن يحاول فدعونا يا أحبتي يعني نقهر هذا الشيطان إحنا نسأل الله أن يغيظ بنا الشياطين أن لا نسونش فاسال الله سبحانه وتعالى جعله فأنا أقول أقرأي من حافظك والقرآن مصحح بحمد الحمد لله يقدر ففي عندنا طرق شطان يقول له ما في طريقة فعشان كذا أحسن شيء لا تقرين أو قاعد يمسكي الوصحاب أو فق... لا بد أن تحفظي لي إيه تقرين إيه ولا تقرين. تقرين نعم لا تقرين. تقرين بارك الله فيك شيخ عبد المحسن الناس يسعون إلى كتب لا إنما أنزلي يتغير الناس لكي ينتقلوا من حال سيء إلى حال طيبة مم. حسنة هناك من ال... يعني لا شك أن هذا الكتاب إنما هو مغير لغير أقوام نقل أمم من حال إلى حال أتى إلى هذه الأمة وهي لا ذكر لها ولا تاريخ ثم نقلها نقلة كبيرة في حياتها وكلما تمسكت به كلما ازداد عزة ورفعة وكلما ابتعد عن إنما ترتكس في أوحان كثيرة هذا القرآن إنما هو لكي يتغير الإنسان من حال إلى حال كيف نتغير بكتاب العزوز كثير من الكتب تغير لكن تغير لأسوأ إلا هذا قوان يقول الله عن النبي عليه الصلاة والسلام عن إنا الله لا يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين هذا الكتاب الله يرفع به أقوام قال الله عز وجل لما وصفه قال وإنه لذكر لك يعني إيش معنى ذكر لك يقول ابن عباس أي شرف لك شرف للنبي عليه قال وإنه لذكر لك ولقومك هو شرف الشرف يغير كيان ينقلك إلى أعلى وليتذكر إلى الباب يسمو عقلك أصلا قال الله عز وجل لقد أنزلنا إليكم كتابا بس تقرؤونه لا فيه حروف لا فيه ذكركم فيه شرفكم أفلا قد ما عندكم عقول تفهمون هذا القرآن هذا يعني يكون رفعه لكم في الدنيا والآخرة كيف نتغير هذه بدأت القصة يعني شيخ الفاضل الشيخ أحمد والأخوة والأخوات بدأت القصة لما كنت أقرأ يعني كل الناس تحفظها كنت أقرأ في صورة التوبة قول الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك كنت أتخيل واحد الآن يضرب الباب ثم أفتح يدبيه مشرك شوف قرآن يعطيك خطوات عملية أشي تسوي فيه يا ربي ماذا أفعل فيه هذا كافر بك فأجر يا ربي أدخل بيتي وهو مشرك قد قال كلمة أنت يا ربي أنت قلت في كتابك أن الكلمة اللي قالها لو أذنت للكون أن يعبر فكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق من الأرض وتخر الجبال وهدى كل هذا ليش أن دعوا للرحمن ولده ولو ترك الكون عبرت تدمرت الدنيا وأدخلها يا رب نعم سمعنا وضعها سأدخلها دخلتها بيتي يا رب طيب الخطوة الثانية عشان يشوف الكرب العربي، عشان يشوف الطوف العربي، لا. حتى يسمع كلام الله. يقول الله أنا حرمته من كلامي، ما سمعته. فأنت أكسب الأجر سمع كلام الله، وقفت مع الآية قلت سبحان الله كافر، أسمع كلام الله عز وجل بدون ما أعطي ولا أب. بس أسمع أبلغه مأمنه. ثم رأيت الإجابات أن هذا القرآن أصلاً ما أنزل إلا ليغيرني ويغيرك. قال الله عز وجل قل لهم يا محمد قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن يقول فقط سمعوا هذا القرآن مرة واحدة تقول أنت سمع تعبيرهم ايش فعل قرآن فيهم كيف زلزل أركانهم كيف غير مبادئهم كلها نسف وأحرق جميع المبادئ اللي عندهم الفاسدة من سماع واحد اسمع كلامهم هم الله ما قال يعني وتكلم عنهم قال هم قالوا فقالوا إنا سمعنا شوف سمعنا قرآنا عجبا ما قدر يقولون قرآن كذا حف قرآن يعني فعل فيهم الأفعيل سمعوا آيات في حياتهم ما سمعوا مثلها سمعوا كلام ما في حياتهم سمعوا مثله فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا ايش من هي الجن احنا دايما نقرأ ما فهمنا شيء. قال يهدي الى الرشد هذا عارفينه وكلنا معترفين. طب انه بس نقرأ ونقول يا ربي اهدنا هل تبغونا حيث يعيركم لا سمعنا قرآنا عجبا يهدي الى الرشد اسمع القرارات اعط الجن الاوراق خلهم يعبرون خلوا يعبرون ايش سوى القرآن في قلوبهم قالوا اول خطوة بعد السماع هذا القرآن فامنا بها مو ومبعضا فآمن نابح شو القرارات أنا أنا تغم سمعين مرة أحد أنا كم سمعنا شوف كم قرار فآمن نابح كله ولن نشرك بربنا أحدا الله يقول عز وجل إن الله لا يغفر وأن يشرك به الله عز وجل يقول عمن يأتي السحرة قالوا يتعلمون منهما قال الله سبحانه وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر الله عز وجل يقول عن السحرة ولا يفلح الساحر ثم أذهب إليه قالوا ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما الذي جعلهم يقولون تعالى إيش ما قالوا أنه ربنا سمعوا في القرآن كلام عن رب العالمين ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها قالوا تعالى جد ربنا إيش سووا جنة إيش سووا جنة بالله بعد ما سمعوا هالآيات بدأوا يفضحون الجنة الثانية قالوا وأننا ندري يعني بعض الناس يقول و الله فلان يعرف ويدري يدري يعرف ويعلم الغيب ما يعلموا الغيب الله عز وجل يقول و وأن... أنه و الجن يعلم لا ندري أشروا إلى أن قالوا و لما سمعنا الهدى الله أكبر سمعنا الهدى كم مرة أحنا سمعنا الهدى قالوا و لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه شوف theep اللي عندهم شوف the peaceurs اللي عندهم شوف the Method of the عند الناس وزيلت من تلك اللحظة قالوا وأن لما سمع الهداة من النبي فمن يؤمن بربه فلا يخاف اللي يؤمن بالله زين ما يخاف من وين جاب الآية هذه منو إن جاب القناعة هذه إنك لما تؤمن بالله ما تخاف ترى هذه قناعة هذا وياك لكن قرأنا الله سبحانه وتعالى يقول ودعني أختي هذه النقطة إن يقول للإنسان الآن ترى في ناس عاشم مع القرآن تقول يا أخي الناس الآن قريب المدير بفصلك وهذا بيسوي والثاني بطلعك من وتقعد تخوف قال الله عز وجاهد الآية تطب الجروح وتهدي النفس الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم الرسالة فاخشوهم خلو هالقلب ينتفض شوف الله يقول لقلوبهم ايش تسوت فزادوا ايمانا وقالوا شوف في جماعة هي يركنون الى ركن شديد وقالوا حسبنا الله قناعة أن البشر اللي خوفون من اللي خلقهم خلقهم الله عز وجل فنحن لا نخاف حسبنا الله سبحانه هو اللي سيكفينا حسبنا الله ثم عقبوا ونعمل وكيل ثم يعلم كلامه نتيجة قال فانقلبوا بنع أصحابها القلوب هذا لم يصير لهم شيء فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء المس أقل أنواع الإصابة واتبعوا رضوان الله هذه الآية لا تفهمها يعني في ناس تقول له واحد ما ويسوي لك ويسحب كما تنتفض، لاعب عرفت تصلي ولاعب اتبعت رضوان الله قال واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم طيب يا ربي ركع هذينيش من هنا قال إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه طيب الرسالة لنا فلا تخافوهم الجن فهموها فلا تخافوهم وخافوني أن كنتم مؤمنين الجن فهموا أنذا كنت مؤمن ما أخاف نعم بارك الله فيك شيخ حبد المحسن سأذنك معي مجموعا متصلين الله أحمد من يوم بعد تفضل. تسأل كيف نحفظ القرآن؟ طيب كيف عيالنا يحفظون الأغاني والأناشيد؟ إنهم دائما يكررونه، ودائما رغبهم ونضحك مع ما شاء الله. ولدي يحافظون النشيد ده. قلها، طيب تعالوا نرغبهم في في في القرآن كيف يصير؟ يخدفني أحد الأقوى ماسك حلقة تحفيز يقول في شمال الرياض يقول أتاني طفل صغير يعني من صغر يعني شكله وشماق طوله كله يقول قلت هذا يعني سبحان الله كيف يمشي أصلاً؟ يقول فدخل قال لو سمحتي شيخ أبو سجى في حلقة تحي يقول فقلت أح هذا إيشلون عرف يتكلم أنا كنت سألت كيف يمشي يقول والله شكله صغير جدا وحجمه أصغر يعني فيقول قلت له حبيبي أنت حافظ الله واحد؟ قال إيه يقول استغربت كيف حافظ الله قلت يا الله قال ويقرأ يرتل قلت حافظ حبيبي قلنا عذر بالفلك قال إيه قلت حافظ على الناس قال قالي يقول مؤدب بشكل عجيب قلت له حبيبي حافظ القرآن قال إيه ويقرأ قلت له حافظ البينة قال إيه قلت حافظ جزء عنا قال إيه يقول قلت حافظ يزئ تبارك قال إيه حافظ قط سن قال إيه قلت حافظ درس يبقى بس كيف بشوف قلت حافظ درس قال إيه يخون قلت خليه يجيب مصحف أنا بأتورط معه يفيده مصحف وش قالك والله ما يغطوا غلطة لا لا قلت لحافظ هذه عمارات قدي قلت حبيبي أنت حافظ القرآن قال إيه حافظ القرآن قلت فقولت الآن هذا مشكلة نحطينه مدرس يدرس من نحطينه طالب هذا أحسن منا كلنا فالشاهد يقول قلت يا حبيبي بكرة جي ولي أمرك بشوف من الصحابي هذا اللي, اللي أبوهات. يقول فدخل علي واحد يعني ظاهره نحن لا عن القلوب ظاهرا ليس له أي صفة خارجية تموت أن هذا الإنسان يطبق سنة عليه وسلم. يقول فأول ما جاء قال لي أنا عارف أنك مستغرب. أنا بأقعد حيرتك وبقول لك والله العظيم أنا ما حفظت هذا ولا آية عنده قم تسوى الدنيا وما فيها وعندي ثلاثة في البيت كلهم حاضرين. ما شاء الله. ووأمهم وعن... و... من أول ما يبدأ يتكلم إذا نام عنده عنده قرآن فعلاً. يقوم ويتكلم تقول له الآيات. ما شاء الله. وهو في المطبخ مع الآيات. يقول ثم بعدين قرر قرار أن أفضل واحد يحفظ وأكثر واحد يحفظ هو اللي يقرر وين نروح في أطلة نهاية الأسبوع. اللي أكثر واحد يحفظ هو اللي يمسك البيك الصرب فيه ويأمر فينا ويختار ما يرد له أي طلب يقول فصار أولادي كلهم هم. بس يا كنت قرر يمسك المصباح. كل ما جينا فيروحون الحلقة التحضير والأوائل في المدرسة. ما شاء الله تبارك. فهذه الأم اللي قال النبي عليه الصلاة والسلام عنها نحسبه الله حسبها قال الدنيا متع. الصحيحين وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة شوف كيف تعاملت معهم يقول ونمون بدري ويقومون يقرؤون في قيام الليل اللي حفظوه اليوم وراجعوه فصاروا يحفظون ثم بعدين انتقلوا التفسير فاللي يحفظ وصار هكذا وكل واحد يتنافس فنقول خلال نحفظ أولادنا بالطريقة هذه تعال حطنا جائزة إذا حفظ تعال قلنا أنت أنت تمسك البيت وتأمرنا وين نروح إذا حفظت أكثر تعالوا يا جماعة نشجعهم كيف حافظوا العلوم مليانة ترى مليانة نأشيد واللي تحفظ الحان المغنين وأسماء الملحنين وأسماء اللي كاتب الك الكلمات طيب هذه شو حفظت المكان اللي جا فيه هال الأوساخ ممكن يجي فيه كلام رب العالمين لأجل هذا التغيير واحد المر عبد الله مسعود رضي الله عنه لزادان قاعد يأسف ويغني ومع ناس وصوته شجي والحنجرة عجيبة فمر عبد الله مسعود فتناطر القوم والشباب فروا وبقي زادان ما يدري فنظر المسعود إليه، قد ما أجمل هذا الصوت لو كان بكلام الله، كل لو كانت الحنجرة تتغنى بكلام الله عز الزوجل ما أجمل هذا الصوت تكسب في الدنيا والآخرة وراح، فسأداه ما يعرف من هوذا؟ قال من هو هذا؟ طبعاً في ناس كله ما يعرف مشايخ ولا يعرف دعاءات ما يقد شافهم، لكن أسأل عن مغني عن منحنى يعرف فقال من هذا؟ قالوا هذا صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا اللي مر هو كان يجلس مع النبي عليه الصلاة والسلام، هذا اللي مر هو اللي كان صعد يوم على نخلة. وحركت الريح ثوبه فرأوا الصحابة دقة ساقيه فقاموا يضحكون ألذفت النبي عليه الصلاة والسلام قال مما تضحكون من دقة ساقيه والذي نفس محمد بيده هي في الميزان أثقل عند الله من جبل بحث الله راك يوم دران هذا صاحب كسر العود نبغى التغيير هذا كسر العود ولحق شف يبقى يتعلم القرآن بس من كلمة. كلام الله قال ابن مسعود ماذا قلت لي قال قلت لما أجمل هذا الصوت لو كان القرآن من ذاك اليوم ويحفظ زمان القرآن ويكون من العلماء الذين يرون على من سوّد كلمة تغير قالها بشر فكيف كلام الله عز وجل سبحانه وتعالى نسأل الله عز وجل أن يمنع لغة الكريم أن ما أحمد بصلاح أولادي وأن يحفظ كتاب الله عز وجل جميعاً ذريات الله مامين الاختفاء نتسأل عن فهم معاني كتاب الله عز وجل ولا قد يسرنا القرآن للذكر فهل من الذكر قرآن سهل يفهمها لكل تس... ت... ت... مثال هذه الآية التي تحل قضايا نفسية والله أعلم كانت تتسكر 8% من الوصحات النفسية يقول الله عز وجل ضرب الله مثلا شو كلام الله ما أجمله وما أعذبه يقول ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلم لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون ما أيضا هالآية ونقراها ونكمل طيب ما فهمت معنا متشاكسون خلأ أفتح التفسير موجود هالتفسير شوف المثال يقول الله عز وجل مثال رجل عنده مدرة المدرة اللي يفوق كلهم مشكلته بلهم متشاكسون فشوف الحياة النفسية اللي عايش فيها فهو عن أنا والآن أشتغل عندك واحد مدير ثاني لي وانت وياهم متشكلين ومطاقين وتشاكسون انت قلت لي رح تشتك ود ورقة هذه يا عبد تي توديها وانا مرتاح قال المدير الثاني هو يعاند كمان متشاكسون قال انت به والله لا افصلك شوف النفسيه اللي بعيش فيها انا انت تقول ودها وهذا يقول توديها وابغى ارضيك وابغى ارضي شتات اضطراب ما ودي انت ودي لان ما في ظلم في شركه متشاكسون انا مسكين الحين عايش وضع مضطرب هذه حاله نفسيه اللي عندنا قال رجلا سلم لرجل ما يطيع الله عز وجل الله يريد المثال هذا قال سلمني رجل ما عنده رمبي واحد قال روح وده هذا روح وده وهو مرتاح يعرف انه ارضاك الان ومدام ارضاك بترضيه وما عنده احد يهدده فاذا كنت ان ترضي الله عز وجل وانت قلت الكلمة ترضي الله عز وجل ما تخاف تزعل فلان ولا والعزاع فلان فأنت امورك ماشية وقضيتك منتهية اصلا ما في ما في ندم يليتني ما سويت لان كل شيء قاعد تسويه لأعظم واحد يلي في احد اعظم منه عطنان مسويلة. سبحان الله تعالى. في هذا خضر الشيخ عبد المحسن كن وإياك قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة ولم ننتهي ولم نأتي على كثير من محاور هذا اللقاء ضيق الوقت كما ترى شكر الله لكم هذه الاستجابة الكريم وهذا الطرح الطيب المبارك. بارك الله فيش عبد الرحمن. شكرا لكم أنتم أيها الأخوة والأخوات. متابعي حلقة هذا اليوم من برنامج الكلمة طيبة استوضحنا فيها فضيلة الشيخ الدكتور محسن بن محمد الأحمد الداعية الإسلامي تحدثنا عن كيف نعيش مع القرآن. أذكركم بضيفي في الغد صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم بن عبد الله الدويش نتحدث مع فضيلته حول قول الله تعالى لعلكم تتقون. حتى الموتقة بكم إن شاء الله تعالى في. حلقة الغد هذه تحية الزملاء في رق العمل تحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته